ستوري تل تقدم برطمان نيوتلا تأليف محمود زكي صادر عن منشورات إيدي بصوت رهام حمدي زيدان إهداء إلى أمي التي لولاها لما كان للرجيم معنى ولا للكتاب مغزى ولا للحياة وجود شكر خاص لكل من أسهم في هذا الكتاب بفكرة أو تجربة أو نصيحة عشان كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة اللهم منحني السكينة لأتقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها والشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها والحكمة لمعرفة الفرق بينهما دعاء المدمن المجهول المقدمة كما هو الحال منذ أن وصلت إلى الثانوية العامة أجلس أنا وأصدقائي يومياً على القهوة فضيين أو صيع كما تحب أن تلقبنا أمي ورغم أن كل أيام القهوة متشابهة بين أحاديث عامة في السياسة والرياضة مع شوية فتي ما يخصروش مع لعب طولة وكوتشينا فإن تلك المرة كانت مختلفة كانت فريدة من نوعها فلم أكن أتصور أن يأتي ذلك اليوم ليكون مفترق طرق لي ونقلة محورية لحياة جديدة وعالم لم أكن قد عشته من قبل لم يكن صديقي من المدرسة صاحب الكرش الكبير والجسم القصير الممتلئ جدا يعرف أنه بريجيمه وشكله الجديد سيغير حياتي معه كما غير حياته فمروره بالصدفة من أمام القهوة في ذلك اليوم أصابنا جميعاً بحالة من السكون الشديد إثر الصدمة التي وقعت علينا فصديقي الذي كان يلقبه أصدقائي بالبططصاية نسبة لقصر قامته وتخنه الشديد أصبح أرفع من أحمد حلمي في فيلم الناظر ورغم حالة السعادة والتهليل التي فعلها أصدقائي بعد أن أفاقوا من صدمتهم احتفالاً بذلك الإنجاز العظيم بقيت أنا ساكناً مصدوماً حتى إنني لم أستطع أن أثني على نجاحه أو حتى أسأله عملتها إزاي يا ابن اللعيب؟ من هنا؟ بدأت قصتي مع الرجيم بعد أن خرجت الأفكار تتراقص في رأسي هو أنت فاشل؟ يعني اللي خلص أحسن منك في حاجة؟ عندهم قدرات خارقة مثلا؟ ناقصك إيد وريغل؟ كانت الإجابة ببساطة لا، لست فاشلا ومدام هناك من هم على ظهر الأرض استطاعوا أن يتغلبوا على عقدتهم التاريخية يبقى الأمل موجودا فأنا لست أقل من الذين نجحوا بل أنا واحد منهم قلتها بصوت عال في اليوم نفسه ليلا مقررا أنني سأبدأ صباح اليوم التالي ريجيما بروح لم أشهدها من قبل هكذا كانت البداية بداية تخلصي من عقدة حياتي من دهون التصقت بي طوال حياتي وبداية فكرة الكتاب الذي أسعى أن أقدم لك من خلاله بداية جديدة تختلف عن كل بداية سابقة لقرارك قرأتها في كتاب أو رأيتها على شاشة التلفزيون او أوحكاها لك صديق بداية لن تجعلك تبدأ ريجيماً ثم تفشل في اليوم الثالث اليوم بعد مرور ما يقرب من عام انخفض وزني من 135 إلى 85 فقدت أكثر من 50 كيلو جراماً. يعني واحد ثاني خرج من جسمي وروح ولهذا عزيزي القارئ دعني أسألك عدة أسئلة قبل أن نبحر معاً في رحلة طويلة عن فقدان الوزن وحلاوتي أن تكون نحيفا وأرجو أن تجاوب بصدق كم مرة قلت أنا هعمل ريجيم وبوسته في ثلاث يوم كم مرة قلت كفاية بقى قوي كده وروحت لدكتور ريجيم مشيت مع شهر وبعد كده رجعت اللي انت خصيته كم مرة وقفت أمام المرآتي بتتفرج على كرشك اللي طالع من الهدوم وبتقول لنفسك من النهار ده هروح الجيم وتاني يوم تروح عليك نومة الموضوع مش حكاية أكلها توقفه شويه ولا رياضة تجري لك يومين الموضوع نفسي بحت ليه في ناس ما بتخصش رغم إنها بتعمل نفس نظام ريجيم عمل وناس ثانية وخصت وليه بيجي ناس تقولك الدكتور ده شاطر وفي الآخر تكتشف إنه دكتور عادي جدا وما تخصش معاه طيب هو أنت يلي عايز تخص فاشل مثلاً أو اللي خصه أحسن منك في حاجة هل عندك مشكلة عضوية أو غبي لصمح الله الإجابة لا الموضوع نفسي الفرق الوحيد بينك وبين من نجحوا في التخلص من أوزانهم الزائدة هو إنهم لئيوا سبب أقوى من حلة محش وراء عنب أو برطمان نوتيلا أو طبق البطاطس المحمرة وهي سخنة يخليهم يضحوا بالأكل عشانه بقى عندهم إرادة إرادة تلك الكلمة التي يحملها كل كتاب عن فقدان الوزن ويكررها كل طبيب تغذية في العالم يقولها الجميع وهم على يقين أنهم يدركون معناها ولكنهم لم يفهموها أبداً في حقيقة الأمر الموضوع له معاني أخرى هو اكتشاف لنفسك من جديد البحث عن محرك الإرادة اللي يخليك تصبر وتكافح وتعرف أن الدنيا أهداف وأن محدش هيعرف يساعدك أنت اللي بتساعد نفسك هذا ما يحاول تقديمه الكتاب الذي جمع مجموعة من التجارب أنا واحد منهم لأشخاص ناجحوا في عبور خط برلي في المنيع والتخلص من أكبر عقدة واجهتهم في حياتهم دون حاجة لمساعدة خارجية هؤلاء تحكموا في أنفسهم وروضوها علموا أنهم ليسوا فشلة ولم يخلقهم الله عاجزين بل هم أبطال بنوا نجاحهم بأنفسهم وشقوا طريقهم وذاقوا حلاوة الرشاقة والأناقة واللياقة جاءتني فكرة الكتاب أثناء رحلتي الطويلة مع الريجيم بعد أن وجدت أنني اقتربت من التخلص من أكبر عقدة أرفتني في حياتي وشكلي بقى أحسن كل الناس بتسألني أنت عملت إيه وعملت كده إزاي افتكرت وقتها أني قعدت عشر سن أحاول أخس وبفشل وروحت التمن دكترة وما عملتش حاجة والمرة الوحيدة اللي اشتغلت مع نفسي نجحت طب إيه اللي حصل إيش معنى المرة دي وهو ده اللي اشمعنانا وآخرين نجحنا في التخلص من وزننا الزائد وإزاي ممكن انت كمان تنجح وتعمل إيه لما يقابلك مشكلة في رحلة الرجيم الطويلة والصعبة ولهذا قسمت الكتابة إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول بعنوان ما قبل الرجيم لتجارب عاشها كل من عانى من التخن مر بها وذاق قصوتها وأراد أن يخس من أجلها أما الجزء الثاني فهو بعنوان رحلة الرجيم وهو رصد لأول خطواتك وأنت تخطو أقدامك الأولى في الرحلة وكل مشكلة قد تواجهك أثناء الرحلة الطويلة وحلول ابتدعها من سبقوك بالرجيم ونجحوه أما الجزء الثالث ما بعد الرجيم فهو عبارة عن حكايات النجاح التي تحققت بعد الخسسان ورصد لغنائم انتصارك في تلك الحرب الصعبة وحلاوة هذا الشعور التي لا يمكن وصفها مهما توافرت الكلمات هكذا يقوم الكتاب على نظرية اسأل مقرب ولا تسأل طبيب للتلخيص ستجد إجابة لكل سؤال وكل معاناة في بالك داخل الكتاب وستعلم أنك لست وحدك فجميعنا واجهنا نفس الإحساس والمشاكل في الرجيم ولكننا تخطيناها وأنت ستتخطاها ولكن احذر قبل أن تقرأ هذا ليس كتاباً تقليديا على شاكلتي كيف تتخلص من وزنك في أسبوع أو عشر وجبات سحرية تساعدك على حرق الدهو فلن تجد في الكتاب نظماً غذائية أو نصائح طبية ولكنه كتاب يتحدث عن كل ما يعانيه المصاب بالطخ منذ طفولته ويبحث عن حل لكل مشكلة تواجهك أثناء رحلة الرجيم جعلتك تفشل في كل مرة وقررت أن تتخلص من وزنك ابحث عن نفسك داخل الكتاب ولو خصيت ادعي لي وإن شاء الله نحن السابقون وأنتم اللاحقون الجزء الأول عصور ما قبل الرجيم الاسم محمد صلاح الوزن من 114 إلى 72 كيلو جرام المدة خمسة أشهر أنت مشتخين انت مليان عزيزي القارئ قبل أن أبدأ حديثي عن تجربتي وتجارب آخرين نجحوا في أن يفقدوا أوزانهم عليك أولاً أن تعرف بعض الحقائق والأرقام المهمة التي ستكون مرجعاً لك بعد ذلك تشد من أزرك وتجعلك لا تتبع شخصاً يوجهه إنما أنت من توجه نفسك وتضع نظامك الخاص ولا تنظر إلى كلام الناس وتقييماتهم إنما أنت تبني تقييمك لنفسك طبقا للعلم ولأن هذا ليس كتاباً علمياً إنما يحاول تقديم صورة جديدة ومختلفة لمشكلة السمنة وتقديم حلول غير تقليدية من رحم حلول من سبقوك فلن أطيل عليك ولكن سأكتفي بحديث مختصر في بداية الأمر حسب أغلب الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال السمنة والنظم الغذائية تنقسم الزيادة في الدهون إلى قسمين الزيادة المتوسطة في الوزن أوفرويت والقسم الآخر هو السمنة أوبيسيتي والفارق بينهما يعتمد على نسبة الزيادة ذاتها فإذا وصلت الزيادة في الوزن إلى أكثر من 30 كيلو من الوزن الطبيعي يصبح هذا الفرد سميناً أما من هو أقل من ذلك فيكون زائدا في الوزن أو كما يقال بالعمية مليان شوية لكن هناك تصنيفاً آخر للسمنة يقسمها لثلاث مراحل إذا وصلت الزيادة من 35 كيلو حتى 40 كيلو جرام أصبح الإنسان مصاباً بسمنة مفرطة أما إذا وصلت الزيادة حتى 50 كيلو جراماً أصبحت سمنة مرضية أما ما هو أكثر من ذلك سميت سمنة رهيبة أما النقطة الأخرى فهي أن منظمة مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تعتبر السمنة مرضاً من أخطر الأمراض، كما أنه يعد من أكثر الأمراض انتشارا في العالم. فحسب دراسة أمريكية حديثة، ارتفع عدد أصحاب السمنة حول العالم من 800 مليون شخص عام 1980 إلى نحو 2 مليار في 2015، بمعنى أن عدد من لديهم زيادة في الوزن وسمنة مفرطة يمثل 30% من إجمالي سكان الأرض وضعت الدراسة ترتيب أكثر عشرة دول في الإصابة بالسمنة في العالم وهي 1- الولايات المتحدة 2- الصين 3- الهند 4- روسيا 5- البرازيل 6- المكسيك 7- مصر 8- المانيا 9 باكستان 10 اندونيسيا تعد الولايات المتحدة الاكثر سمنه بنسبه 13% من اجمالي العالم أما الصين والهند معا فتمثلان 15% أما بالنسبة لمصر، ما شاء الله نجحنا في التفوق لأول مرة بعد أن حصلت مصر على المركز السابع مع دول متقدمة مثل أمريكا والصين وروسيا لتسجل أكبر دولة إفريقية وعربية بها أوزان ثقيلة بعد أن تفوقنا على السعودية التي احتلت هذا المركز لسنوات عديدة في حين أظهرت دراسة أخرى أن من كل ثلاثة أفراد يوجد فرد يتمتع بزيادة غير قليلة في الوزن وأن من بين كل عشرين شخصاً بالغاً يوجد شخص مصاب بمرض السمنة المفرطة ومن بين كل ستة أطفال يوجد طفل يعاني من السمنة وهي نسب مرتفعة ومتزايدة بشكل كبير كل عام وقبل أن نبحث عن حل لنجاح الرجيم علينا أولاً أن نعرف العوامل التي تتسبب في السمنة فيقسم علماء التغذية أسباب الزيادة في الوزن إلى عدة عوامل مختلفة أولها وأكثرها تأثيراً على الإطلاق عامل السعرات الحرارية الذي يحدث من خلال اختلال التوازن في عدد السعرات الحرارية التي تدخل جسم الإنسان ورغم اختلاف احتياج الإنسان من السعرات الحرارية طبقا للسن والحركة والنوع فإننا لو أخذنا شريحة مثل الرجال في فترة العشرينيات مع حركة متوسطة فسنجد أنه يحتاج يوميا 2400 سعر حراري ولكن في الحقيقة أن أغلب من يعانون من السمنة يأكلون ما يزيد عن ثلاثة ألاف سعر حراري وهذا ما يفسر الترابط العظيم بين فكرة فقدان الوزن وتقليل الأكل وهي الطريقة التي يلجأ لها أغلب أطباء الرجيم الذين يعتمدون على وضع نظام غذائي يقدم لك ما بين ألف إلى 1500 سعر حراري يومياً فيقوم الجسم بالتعويض من الدهون المتراكمة لتوفر الطاقة للجسم العامل الثاني هو الذي يعد شماعة للعديد من أصحاب الوزن الزائد الجينات أو العوامل الوراثية فرغم أنها جزء حقيقي ومؤثر في عملية زيادة أو نقص الوزن فإنها ليست عاملاً تعجيزياً كما يدعي البعض عندما تسأله أنت مش عايز تعمل رجيم ليه؟ فيرد عليك في ثقة أصلا مشتخين دي جينات وكأن كلمة جينات معناها أن الله خلقك لتكون سميناً وأنه لا حل لك وعليك أن تعيش متقبلاً الأمر الواقع وهو أمر عار تماماً من الصحة فإذا عدنا إلى دراسة أمريكية في 2010 مثلا سنجد أن هناك أربعمائة جيناً مختلف يؤثر بشكل مباشر على الزيادة في الوزن بعضها يرتبط بمعدل الحرق وأخرى بنوبات الجوع وغيرها وهذا بالإضافة إلى عامل أن يكون والداك من مرضى السمنة مما يجعلك معرضاً بنسبة أكبر لأن تصاب مثلهما لكن تشير الدراسة أيضاً إلى أنه ليس العامل الوحيد أو الأساسي وأن في الكثير من الأحيان يكون السبب ليس وراثياً إنما مرتبط بالتربية الخاطئة فعندما يكون والداك من أصحاب السمنة فهذا يعني بالتأكيد أن طريقتهما في الأكل غير صحيحة، وهو بالتالي ما سيجعلك تأكل بطريقة خاطئة مثلهما. وهذا ينقلنا للعامل الثالث، وهو العامل البيئي، بمعنى أن العوامل المحيطة حولك تسهم في زيادة وزنك، فالأهل يكون عليهم عامل، خاصة عندما نكون أطفالاً. فمن منا لم يحظى بحب أمه وجدته ورغبته ما في تغذيتنا طبقا للموروث الشعبي العظيم مثل تزغيط البطة وكذلك عامل الأصدقاء الذين يحبون الطعام فعندما تجد نفسك وسط وحوش تأكل بالعشرين ساندويتش سيكون من الطبيعية أن تشاركهم تلك الكميات أو مثلا مع قدوم شهر رمضان فيصاب المصريون بهستيريا الجوع ويأكلون أضعاف ما يأكلون في طبيعتهم وتظهر الحلويات بأشكالها المختلفة فبدلا من أن يفقد الشخص جزءا من وزنه بعد أن صام أكثر من نصف اليوم يزيد وزنه في النهاية وغيرها من الأمثلة التي تنطبق علينا جميعا أما العامل الرابع فهو الطعام نفسه لأن نوعية الطعام تفرق كثيرا في أسباب السمنة وهو العامل الأشهر لهذا نسمع دائما كلاماً مثل ما تكلش مشارع، بلاش فاستفود، مطرم رمش، فكلما كان الأكل مصنوعاً بشكل صحي باستبدال بعض المكونات مثل استخدام زيت الزيتون بدلاً من السمنة والزبدة أو أكل المشويات بدلا من المقليات، يكون الأمر أفضل كثيرا تأتي بعد ذلك مجموعة عوامل أخرى. منها عامل الرياض وليس كما يظن البعض أنه مفيد لأنه يسهم في حرق الدهون فقط إنما له فوائد أخرى منها رفع المعنويات والمساعدة على الاستمرارية في الرجيم ورفع معدل الحرق عند الإنسان وقد تم حديثاً ضم العامل النفسي الذي يختلف من شخص إلى آخر فربطت دراسات حديثة بين الزيادة في الوزن والعمل تحت ضغط وعدم الحصول على وقت كاف للراحة والنوم وكذلك العمل لفترات طويلة والدخول في حالات اكتئاب متقطعة وغيرها من الأشياء التي قد تؤدي في النهاية إلى زيادة في الوزن سواء عن طريق الأملاح في الجسم أو الأكل بكمية كبيرة لتعويض متع أخرى اختفت مثل الراحة والنوم ينقسم الفتايون من الفتي في الرجيم إلى نوعين أطباء سمنة ومدربون في الجيم والنوادي وكل منهم يفتقد للمعرفة ليس لأنه جاهل أو غير ملم بتفاصيل التمرينات الرياضية وأنظمة التغذية الصحيحة إلا سمح الله إنما لأن أغلبهم لم يمر بتجربة السمنة وحب الأكل وعدم القدرة على الحركة من كثرة الدهون تختلف الأمور كثيراً عندما تتعامل مع شخص مر بتجربتك واستشعر المشاعر نفسها التي تمر بها فمثلاً عندما يقول لك المدرب امشي نصف ساعة يومياً فهي معلومة صحيحة وضرورية لفقدان الوزن لكنه لا يعلم كيف يمكن تنفيذ ذلك ولا حجم التعب والإرهاق وصعوبة الحركة التي يمر بها الشخص السمين الذي في الغالب لا يحب الحركة على الجانب الآخر إذا جاء لك شخص آخر مر بتجربتك وبالتحديات نفسها التي ستواجهك سيكون الأمر مختلفا فهو يعرف جيدا حجم التعب والثقل الذي تشعر به بمجرد الحركة والآلام الشديدة التي تصيب الركبة والظهر بسبب ثقل الوزن ويعلم أن التنفس لا يكون طبيعياً مع أغلب الحركات حتى لو كان مجرد صعود سلم يعلم مدى صعوبة الحركة بعد أقل من ثلاث دقائق عندما يبدأ الجسم في إفراز العرق وتزيد دقات القلب مع صعوبة التنفس ثم ينتقل الألم بعد ذلك إلى الفخذين ثم القدمين فتصبح مرهاقة ومتعبة بل يصل الأمر إلى صعوبة تحريك القدم نفسها وشعور بشد في العضلات بكل هذه الآلام والتحديات والصعوبات تصبح جملة امشي كل يوم نص ساعة جملة تقليدية غبية لا تعني شيئا ولن يفعلها أغلب أصحاب الوزن الزائد لأن الطبيب أو المدرب الذي تعلم وقرأ في النظم الغذائية لم يشعر بالمريض ولم يعلم بمشكلته فرق كبير بين أن تعالج مريضا وأن تشعر به وأن تعطيه دواء وأن تقنعه بتناوله في حالات المرض الطبيعية يكون الإنسان مجبراً على الذهاب للطبيب بداعي ألمه وسماع تعليماته ولأن المرض العضوية يحتاج إلى دواء معين يعالج وليس علاجاً نفسيا فعلى العكس يأتي مرض السمنة بمشكلة نفسية كبيرة رغم أن مشاكله عضوية ومعروفة إلا أن علاجه نفسي بحت فالأهم من التوقف عن الطعام هو القدرة على فعل ذلك والأهم من ممارسة الرياضة هو الاقتناع بأهمية المواظبة والأهم من كل ذلك أن يعلم المريض أنه إذا أراد يوماً أن يصبح بصحة جيدة عليه أن يصبح إنساناً جديداً مع العجل. لا يمكن أن يشعر بالإنسان السمين إلا من كان سميناً مثله في يوم من الأيام مهما كان حجم المساعدة والتعامل والتفاهم لن يشعر أحد بمعاناة رجل يعاني من السمنة إلا من عانى من المشكلة نفسها فهل يمكن لشخص عادي أن يعرف معنى أن يجد الإنسان صعوبة في ارتداء شراب مثلا؟ أو أن يجد صعوبة في الركوع والسجود في الصلاة؟ هل يستطيع أن يتفهم تلك المشكلة الصعبة في أن يجد السمين مقاسه في المحلات؟ أو يجلس ملتصقاً بمن حوله في الميكروباس؟ ثم يجد صعوبة أكبر عند النزول منه؟ خاصة إذا كان يجلس في الكنبة الأخيرة اللي بتشيل أربعة؟ ربما يختلف صاحب السمنة بحسب حجم الدهون وعمرها داخل جسمه، لكن من المؤكد والذي لا يعيه الكثيرون أن أغلب من يعانون من مشكلة السمنة يعانون من الحساسية الزائدة التي تجعل أبسط الكلمات تؤثر فيهم، ورغم أنه مع مرور الوقت تقل درجة الحساسية ويصبح استماعهم للمضايقات والتعليقات أمراً عادياً، فإنها تظل تاركة أثراً وجرحا لا ينسى ولا يمحى أبداً. فعندما يحب الطفل صاحب الجينات الوراثية التي تجعله ممتلئا مقارنة مع بقية أصدقائه في المدرسة ومع اول خطواته في الحياة يبدأ بالشعور بالاختلاف سواء في الشكل أو صعوبة قدراته نسبة لمن حوله حيث تنمو بذرة أسى داخله لا يشعر بها أحد يظن الناس أن الطفل الصغير ما زال لا يعي مشكلته وهو أمر خاطئ فهو ربما لا يعلم بالأمراض المتلاحقة التي تأتي مع استمرار السمنة ولا يهمه في تلك الفترة شكله الوسيم أمام البنات لكنه يشعر بالاختلاف وبالتميز الذي يبدأ بأبسط تلك الأشكال بأن يصبح حجمه الكبير هو وصفه وصفته ففي مجتمعاتنا العربية نميز الأشخاص بأشكالهم وأحياناً عيوبهم فتصبح أسماء الناس على شاكلة الواد محمد الطويل، سيد التخين، كريم المسيحي، أمجد الأصمر فتخيل أن يصبح أصمك عند تداوله بين الناس فلان الفلان فيقول له لا معرفوش فيرد عليه الواد التخين اللي بيعد في آخر الفصل لا تتوقف المشكلة عند هذا الحد بل تزيد ويصبح التجريح والجرح أعمق وأقسى فكلما كبر الأطفال زاد وعيهم وزاد تميزهم وضاعت براءتهم وتلوثت عقولهم فما زلت أتذكر جيدا ذلك الطفل الطيب الذي كان يعاني من مشاكل صحية أبرزها السمنة الزائدة فكان يجري وراءه الأطفال في فناء المدرسة وهم يغنون اتخينا هو اتخينا هو ورغم محاولاته المستمرة للهروب منهم فدائماً كانت سمنته الزائدة تقف عائقاً لهروبه فيلاحقه الأطفال بضربات على قفاه حتى أصبح الأمر والمشهد عادياً وسط ضحكات المدرسين وهمزات المدربين وما زلت أتذكر أن تلك السنة الابتدائية كانت آخر مرة أرى فيها هذا الصديق الذي ترك المدرسة وتحول منازل بعد أن أغمي عليه في آخر مرة جرى فيها ونقل إلى المستشفى ولم يعد يوما العجل وصل مع بلوغ المرحلة الإعدادية في التعليم تظهر فترة المراهقة حيث يتحول الأطفال إلى قسمين الجزء الأول عيال رخمة وعملين فيها بلطقية يستخدمون ساذاجتهم وسخريتهم ظنا منهم أنهم أصبحوا رجالا فتتحول السخافات من أقول شكوش شعرك منكوش إلى سخافات أمك في العشة واللطارد والنصف الآخر هم المغلوبون على أمرهم يعانون من النصف الأول الذي ينهال عليهم بوابل من السخرية والإهانة يمتلك النصف الأول مهارة الحماقة والسخرية من الآخرين بشكل فني فكل شخص مغلوب على أمره لديه مشكلة أو عيب كأن يطلق عليه لقب سخيف يلتصق به ويصبح لزمته الجديدة فعلى سبيل المثال كان لأصحاب اللدغات في الرأي والسين نصيب كبير من السخرية بمجرد أن يفتح أحدهم فمه للحديث تبدأ موجات من الضحكات الساخرة المستمرة فكان أصحاب اللدغات في الرأي يلقبون بالفطيرة أما أصحاب السين فيلقبون بالسمكة فيأتي العيل للرخم ويقول للألدغ أول سمكة وعندما ينطقها يضحك ويقوم بتقليده أما أصحاب السمنة فكان لهم نصيب الأسد من السخرية المتواصلة التي تبدأ مع شروق الشمس بجملة العجل وصل مرورا بتأليف أغاني عليه مثل العجل وقع هاتو السكينة العجل طار هاتو المنشار ومع مرور الأوقات والأزمنة وبقصد وبدون قصد تصبح معاناة أصحاب السمنة أجسامهم فلا يرضى أحد أن يشاركه في لعبه إلا إذا كان صاحب الكرة حيث كان أقصى طموح لصاحب الوزن الكبير أن يقف قول عشان هيسده هذا بالإضافة إلى سخرية الناس منها عند تناوله الطعام واستخدام كلمات مثل ما تيجي تكلنا حسن؟ عايز نم على كرشك شوية إيه محمد ده؟ انت حمل ولا إيه؟ وغيرها من المضايقات التي يظن قائلها أنه خفيف الدم ولو أنه يعلم حجم الجرح الذي يسببه للآخرين لصمت إلى الأبد يرتفع حجم المعاناة مع دخول الجامعة ويصبح شاغل الطالب أنه يعرف بنات يحب ويتحب وهنا تأتي أصعب لحظات أصحاب السمنة بعد أن يجد أغلبهم حالة رفض عام من أغلب البنات بسبب شكله غير المتناسق وملابسه الواسعة وحجمه الكبير فتصبح كلمة إن تزي خوية الجملة الأكثر استماعاً في أذنه ويصبح الإحباط سمته الأساسية في تلك الفترات المختلفة ابتداء من الطفل السمين مروراً بالمدرسة والجامعة ثم العمل تنخفض معدلات الثقة بالنفس لتصبح في أدنى مستوياتها ورغم أنها تختلف من شخص إلى آخر على حسب المواقف التي مر بها وشخصيته فإن الثقة بالنفس والشعور بالزهو هو أكثر الأشياء التي تختفي عند معظم مرضى السمنة في العالم للبنات أيضا حكايات أخرى برغم تشابه الظروف بين الولد والبنت أصحاب السمنة فإنه يظل للبنت السمينة مشكلة أكبر وأعمق فإذا كان الولد السمين حساساً بسبب شكله فإن البنات يمتلكن أضعاف تلك الحساسية المفرطة سواء بالسلبي أو الإجاب فمثلا في حالة الإجاب إذا قلت لبنت أنت خسة سترتسم على وجهها ضحكة كبيرة حتى إذا كانت تبكي قبلها هو كأنك نقرت على زر السعادة وهو نفس الأمر في الحالة العكسية فمع أي نظرة أو كلمة تلمح فيها بأن وزنها قد زاد تتحول حياتها وحياة من حولها إلى جحيم مأساوي الاختلاف الأكبر بين الولد والبنت هو أن أبرز ما يميز مشاعر المرأة عن الرجل هو أن الشكل الظاهري للبنت هو الأهم عند الرجال على عكس البنات حيث يأتي شكل الرجلي في الدرجة الثانية والثالثة ولهذا تتضاعف أزمة البنات لأن زيادتها في الوزن تجعلها ليست محل اهتمام الرجال وتصبح جملة ديزاي أختي على لسان كل الأولاد ورغم أن التجربة العملية توضح أنه كلما زاد جمال المرأة زادت تفاهتها وسوء شخصياتها وأن أغلب البنات صاحبات الأجسام الكبيرة لديهن من الشخصيات التي تجتاز الجمال الخارجي فإن غباء الرجال وشهوتهم يجعلانهم لا يرون ذلك الجمال الداخلي فإذا كان الرجل يمتلك غريزة جنسية فالبنت تمتلك أهم غريزة وهي أن تكون مرغوبة من الرجال فعندما يختفي هذا الإحساس تختفي معه الكثير من الأنوثة والسلام النفسي ويصبح على البنت أن تختار بين أمرين أن تنتظر أن يأتي لها زوج صلونات ويكون شكل وحش أو إنها تخس ويا ليت ذلك بالأمر السهل البحث عن سبوبة داخل الغرفة الكبيرة لدكتور الدايت حيث ينتظر المرضى تشعر منذ الوهلة الأولى بنظرات من حولك من الجالسين أثناء حجز الموعد للدخول للدكتور تكون تلك البداية الحقيقية الأولى للشعور بالإحراج الشديد ليس بسبب التخن فهذا أمر يعاني منه الشخص فترات طويلة في مواقف متعددة ولكن تجمع العشرات من أصحاب مشكلة واحدة في مكان واحد كل ينتظر دوره تلك لحظات صعبة فمع كل إنسان جديد يدخل العيادة تتجه إليه نظرات كل المنتظرين لتبدأ المرحلة الأولية بفحص مبدئي بالعين من القدم إلى الرأس ثم فحص أكثر دقة على الأماكن الأكثر بروزاً في الجسم إلى أن ينتهي الأمر بالبحث عن أكثر الأماكن المتضخمة في الجسم ليقوم كل شخص جالس في العيادة بمقارنتها بنفسه محاولاً أن يرفع معنوياته بأنه أقل حجماً وعلى رأي المثل اللي يشوف بلوت غيره تهون علي بلوته تلك اللحظات الطويلة المملة داخل العيادة التي تمر ببطء شديد تجعلك أشد حرجاً في البداية وكرهاً للمكان إلى أن يتغير الوضع بتحولك لزبون دائم للعيادة تعرف كل من فيها وتصبح ناديك المفضل ووطنك الثاني من تلك المقدمة دعني أقول لك إن أكبر خدعة عملها الشيطان للبنى آدم إنه فهمه ان دكتور الضايد ده ساحر وحل للخروج من أزمة السمنة الحقيقة أن غالبية من الذين يطلق عليهم أطباء التغذية أو النوترشن أو غيره كذبة كبيرة ويصل بعضهم إلى مرتبة النصابين دعني احكي لك تجربتي مع سبعة أطباء تغذية من أرقى الأطباء أصحاب عيادات الزمالك والمهندسين الذين يصل كشفهم إلى 300 جنيه وحتى أطباء المستوصف أبو 5 جنيه أولئك وهؤلاء كلهم يرقصون على كروش زبائنهم تبدأ رحلة دكتور الدايت الذي في الغالب ليس دكتورا بعد أن تخرج في إحدى الكليات التي تتشابه مع الطب مثل العلاج الطبيعي ثم يلتحق خريج العلاج الطبيعي او الطبيب الذي لا يمتلك تخصصا إلى احدى دبلومات التغذية المنتشرة التي يمكن أن يحصل عليها أي شخص أو إذا كان مع إرشين يمكن أن يحصل عليها من الخارج ثم عند عودته يكتب على لافتة العيادة عضو الجمعية الأمريكية أو الأوروبية أو الصينية لعلاج السمنة وهذه خدعة كبيرة أيضاً لأنها لا تعبر عن كونه طبيباً محترفاً أم لا فالحقيقة المؤكدة أن أغلب أطباء التغذية يبحثون عن المكسب السريع في سببت التخن بعد تحول الموضوع إلى هاجس لدى الجميع ليس فقط المصابون بالسمنة إنما لكل فرد يرغب في الحفاظ على رشاقته وكل بنت تتمنى أن تتزوج وكل سيدة تريد أن تملأ عين زوجها فانفجرت عيادات دكاتريت السمنة في كل مكان بعضهم أطباء بلا ماجستير وأخرون غيروا من نشاطهم بعد أن وجدوا الأموال تهطل من السماء على أصحاب عيادة الرجيم بل زاد الأمر بدخول منهم ليسوا أطباء متخصصين في الأمر حتى أنني أتذكر أنه في إحدى زيارات متعددة لدكاترت الرجيم ذهبت إلى طبيب دايت نزلت مع عشر كيلوغرام ثم علمت بعد ذلك أنه طبيب بيطري جراب الحاوي كما يقول أهل بلدنا يام في الجراب يا حاوي يمتلئ جراب أطباء السمنة والتغذية بمئات الأدوات لمساعدة المرضى والتي تكون في أغلبها خادعة لهم تمتص أموالهم أو تكون وسيلة لكسب زبائن الرجيم من العيادات المنافسة فبعضهم يلعب على شكل العيادة وشياكة الدكتور وآخر يستخدم بعض الأجهزة الوهمية التي تعتمد على إقناع المريض بأنها تفتت الدهون وما شابه وهي خدعة كبيرة بالإضافة إلى خدع أخرى مثل الإبر الصينية والنقز اليابانية وأجهزة الليزر التي تغلق المعدة والإبر الهزازة وأجهزة الموجات المغناطسية وعلى القارئ أن يعلم جيدا أن 90% من تلك الأجهزة لا تصنع شيئاً ولا تقضي على الدهون، إنما هي مجرد أداة جذب مثل ما يرتب التاجر بضاعته، وأعلم أن البعض سيتهمني بالكذب والتضليل، لأن هناك من جربوا تلك الأجهزة وساعدتهم في فقدان عشرات الكيلوغرامات، والحقيقة أن تلك الحالات حقيقية، لكن ليس بسبب الجهاز، إنما أنت السبب، فالإنسان هو المتحكم في كل شيء، هو من يترك جسمه للتخن، وهو من يعيده لشكله الطبيعي، فتلك الأجهزة تلعب على نظرية الخداع النفسي أو الإلوجين. عند اقتناعك بأن هناك أداة سحرية تساعدك على التخلص من وزنك الزائد، سترتفع عندك الرغبة الملحة في فقدان الوزن، وتكون رغبتك أقوى وأعلى. وتصبح على اقتناع زائد بأنك ستنجح في فقدان الوزن وحتى إن لم يكن ذلك صحيحا ستبدأ في خداع نفسك بأن أجزاء من جسمك انخفضت بالفعل أو الكرش نزل أما إذا كنت تضع الإبر الصينية أو تشرب شاي يفقدك الشهية ستشعر بأن شهيتك قد فقدت بالفعل ليس لأن الشاي سحري ولا لأن الإبر قادم من المشعوذين في الصين إنما لأنك من أقنعت نفسك بذلك؟ ودعني أنقل لك أشهر تجربة في التاريخ لعلماء النفس وأبسطها على الإطلاق لتوضح لك ما أقصده وهو ما يسمى العلاج بالوهم أو البلاسبو ففي الثمانينيات قدم عدد من العلماء تجربة عملية على خمسين مريض يعانون من الصداع المزمن وقام العلماء بتقسيم المرضى إلى قسمين بعد أن وضعوهم في غرفة واحدة وأعطوا خمسة منهم أقراص حقيقية لعلاج الصداع، أما الخمسة والعشرون الآخرون فأعطوهم نفس شكل وطعم أقراص الصداع، لكنها في الحقيقة ليست أدوية، إنما مادة تشبه البنبوني. وكانت نتيجة البحث أن خمسة عشر من أصل الخمسة والعشرين مريضاً الذين لم يتناولوا الدواء الحقيقي شعروا بتحسن من ألام الصداع مثل الذين حصلوا على الدواء الصحيح. رغم حصولهم على بمبون طبيب المهندسين وفنان اللوحات لم تكن تلك تجربة الأولى مع أطباء السمنة إنما كان الأكثر تميزاً فور دخولك عيادة هذا الطبيب في حي المهندسين الراقي تصاب بالذهول من شكل العيادة التي يشبه مدخلها مداخل القصور في عهد أسرة محمد علي. مدخل رخامي عريق أثاث فاخر لا يعتاده مرضى السمنة الدائمون ألوان طلاء براقة ولوحات لأشهر الفنانين على كل حائط بالإضافة إلى تماثيل بكل الأشكال والأصناف. الذهول لم يتوقف عند المكان فقط إنما على طريقة حجز الكشف والدخول للطبيب لا توجد ممرضات تتحدث معهن إنما أجهزة كومبيوتر تطالبك بإدخال بياناتك عليها ثم تحصل على كرت ممغنط أشبه بكروت الـ ATM ثم تتجه للميزان الإلكتروني الضخم المليء بالأذرع حيث يستطيع القياس كل شيء ليس الوزن وحده إنما نسبة الدهون وحجم العظام وكمية الأملاح في الجسم بعد تلك الخطوات تضع الكرت الممغنط في أحد الأجهزة التي تقوم بالتسجيل لك للدخول للطبيب ثم تنتظر دورك الذي سيظهر على شاشة البلازمة الضخمة عند دخولك للطبيب تجد رجلاً في منتصف الثلاثينيات يرتدي أحدى تصيحات الموضة من أشهر المركات يمتلك هذا الطبيب قدرة جيدة على الحديث بشكل يشبه أحمد مظهر في فيلم الأيدي الناعمة يتحدث لك بأسلوب العلماء مستخدماً مزيجاً بين اللغة العربية والإنجليزية لا يكتب بخط يده إنما يعطيك ورقة مطبوعة فخمة يتميز هذا النوع من الأطباء بدكائه الاجتماعي الكبير الذي يستطيع من خلاله أن يجعلك تدفع ثمن الكشف الباهظ وأنت في رضا تام بعد أن تقتنع أنك تتعامل مع عالم تغذية عالمي فهذا الرجل لا يمتلك حلاً أو سحراً إنما هو أشبه بموظفي العلاقات العامة في الشركات الكبرى أصحاب المظاهر البراقة وهو ما يجذب شريحة معينة من المرضى محبي المظاهر يمتلك هذا الطبيب أدوات عديدة بجانب المظهر والشياكة مثل قدرته على تغيير نظام الطعام بشكل جيد والسماح بتناول مأكلات لا يكتبها أطباء التغذية أحياناً مثل الكوشري أو البيتزا ورغم أن الكثير نجح مع هذا الطبيب فإن هذا النجاح سرعان ما يتوقف لأغلب المرضى بعد أن يزول ذلك المشهد الخلاب للعيادة والمظاهر المبالغ فيها. فيدرك المريض أنها مجرد مظاهر خاصة بعد أن يجد المريض صعوبة في افتقاد الوزن مع مرور الوقت ولا يستطيع دكتور المظاهر أن يصنع شيئا سوى تغيير نظم الطعام. فيعود مريض السمنة للبحث عن حل جديد للتخلص من وزنه لأن بالإرادة وحدها ينجح الإنسان وليس بالمظاهر بين بولاق والزمالك يعد هذا الطبيب حالة خاصة بالفعل ومثالاً صغيراً للمجتمع الطبقي الذي يفتقد العدالة الاجتماعية بأشكالها المختلفة لا يمتلك هذا الطبيب أي أدوات أو طرق مختلفة بل هو يعد أقل أطباء الرجيم تأثيرا بين الأطباء الذين تعاملت معهم لكن يمتلك هذا الشخص سلاحا مختلفا فهو يلعب على كل الطبقات والأعمار يمتلك هذا الطبيب عيادتين إحداهما في منطقة بولاق الدكرور والأخرى في الزمالك وكان حظ العاثر أن رشح لي أحد الأصدقاء أن أتجه في بادي الأمر إلى عيادة بولاق حيث إن الكشف لا يزيد على خمسة جنيهات بدلا من مائة جنيه في عيادته الأخرى بالزمالك باعتبار أنه الشخص نفسه لكن ما اكتشفته بعد ذلك أنه لا يعني أن يكون الشخص نفسه هو المعالج أن تكون طريقته واحدة في العلاج كان دخول العيادة الصغيرة الموجودة في إحدى الحارات الضيقة للطبيب صدمة في حد ذاتها بعد أن تكدس المرضى الغلابة خارج العيادة من شدة الزحام وضيق العيادة حتى إنني قررت الرحيل بعد أن توقعت أنني سأدخل بعد شهر من شدة الزحام إلا أن صديقي طالبني بالصبر وأن الأمر لن يأخذ وقتا طويلا وكان صديقي على حق فقد وجدت الأمور سريعة للغاية بشكل مريب فبعد فترة قصيرة وجدت إحدى الممرضات تجمع المرضى الجدد مستخدمة مكبر الصوت قريبا مما يمتلكه باعة الروبابيكيا وبدأت تلقي ما يشبه البيانات الرئاسية توضح فيها نظام التغذية وما يجب منعه تماماً وأريد أن أؤكد لك عزيز القارئ أنني رغم خبرة الطويلة بين أطباء الرجيم فإنني فوجئت يومها بالنظام المعلن عنه فيكفي أني لأول مرة أسمع عن شخص يحضر أكل الفلفل الأخضر والطماطم لم يستمر البيان الذي ألقته الممرضة كثيرا وبعد فترة قصيرة وجدتهم ينادون على اسمي فاستغربت أنني بهذه السرعة سأدخل، رغم أن عدد المرضى يفوق الخمسين، ولم تزد فترة انتظاري عن نصف ساعة. ولكن سرعان ما اتضح الأمر، يقف المرضى في طابور طويل يشبه الوقوف على أفران العيش البلدي. يسير الطابور بسرعة فائقة، بعد أن يقوم الطبيب بالنظر إليك نظرة سريعة لا تتعد خمسة وانا، ثم يطلب منك الوقوف على الميزان ليكتب وزنك، ثم يقول خط النظام، تقول له آه. فيقول لك طيب أشوفك المرة الجاية لم يستغرق الأمر دقيقتين بالضبط كان المشهد سريعا للغاية حتى أنني لم أستطع أن أحفظ ملامح الطبيب في ذهني وأعتقد أن هذا الطبيب يستطيع أن يسجل في موسوعة جنس بأنه صاحب الرقم القياسي في الكشف على المرضى في ذلك اليوم عدت غاضبا وقلت لنفسي أنا اللي هنت نفسي وقررت أن أذهب في اليوم التالي إلى عيادته الأخرى بالزمالك لعل الحل السحري يكون هناك الأمر يختلف كثيرا في عيادة الزمالك الضخمة التي تقع في أحد أشهر شوارع الحي الراقي لدى الطبيب ثلاث ممرضات وصالون كبير بكراس أنيقة لجلوس المرضى لا يوجد في العيادة أكثر من ثلاثة مرضى يشبهون سيدات نوادي الروتاري وزوجات السفراء عند دخولك لمقابلة الطبيب تجد ابتسامة صفراء على وجهه يصاحبها حديث طويل لمدة خمس دقائق حول حياتك الشخصية وبعض اللقطات المملة حول حياته هو أيضاً ثم يبدأ بعد ذلك في التحدث عن خبراته العظيمة في مجال التغذية وقدرته على أن يحولك في ظرف شهرين إلى بطل كمال أجسام وبعد الانتهاء من الكشف يخرج الطبيب بنفسه مصافحا إياك لتنظر في الساعة بعدها فتجد أن الكشف استمر أربعين دقيقة بالكامل يومها خرجت أضحك دون انقطاع على حجم التناقض الذي يعكس مجتمعنا البايز الذي يمكن للإنسان بماله أن يشتري الوقت والكرامة والطبيب نفسه ليزر يدي المعدة أطباء الرجيم أشبه بالموضة خاصة في المجتمعات الراقية أتذكر جيدا ذلك الدكتور الذي أصبح حديث الجميع على أنه ساحر حقيقي يستطيع بأقل مجهود أن يجعلك تفقد الوزن مستخدماً عصاه السحرية وهو جهاز ليزر يوضع على البطن فيقوم بتصغير حجم المعدة فتصبح غير قادرا على الأكل كان هذا الجهاز السحري انقلاباً في عالم دكاترة الرجيم فأصبح ذلك الطبيب نجم مجتمع بعد أن أصبح طابور عيادته يبدأ من الشارع حتى إنه كان لا يقابل المرضى بنفسه بل كان يختار مساعدين له من أطباء صغار وخريجي علاج طبيعي للتعامل مع العينين ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فمن كثرة الزحام كان يدخل عشرة مرضى مع بعض لغرفة الدكتور ومثل أي موضة تظهر ثم تختفي لم يستمر ذلك الطبيب كثيرا لأن سرعان منكشفت حيلة جهازه السحري الذي لا يسمن ولا يغني من جوع بعد أن وجد المرضى أنه لا يؤثر فيهم إنها إحدى حيل البلاسبو أو الخداع النفسي الذي نجح مع البعض الذين آمنوا بقوة الجهاز الخارقة ولكنه فشل مع الباقي حتى أتذكر أنني منذ عدة سنوات ذهبت لعيادة هذا الطبيب فلم أجدها وعندما سألت البوابة قال لي الدكتور دا في السجن دلوقتي الاسم محمد رشدان الوزن من 105 إلى 73 كيلو جرام المدة 15 شهرا سبع خطوات عشان تبدأ رجيم صح عزيزي القارئ المحترم تحية طيبة أما بعد أهلا بك في بداية الرحلة الطويلة والصعبة ولكنك قادر أنت على أن تجعلها أمتع الرحلات التي ستخوضها في حياتك فبداية أيات رحلة سيكون عليك أن تحزم أمتعتك وتأخذ مستلزماتك استعداداً للإبحار في محيط حب الرجيم فقد حان موعد بدء الرحلة التي طالما عجزت عن استكمالها إذا أردت أن تبدأ بطريقة صحيحة بعيدة عن الطرق التقليدية المعتادة التي تفشل في كل مرة فكك من طرق الرجيم اللي بتلمها من صحابك اللي عايزين يخصوا زيك ونظم الأكل المختومة بأسماء أشهر دكاترة الرجيم ومحتوطة في باكدراوند صورة لطبق فكهة وست مسكة بنطل واسعة عليها اجعل بدايتك جديدة ضع الخطوات القادمة أمام عينيك حال أفودنك مع مجموعة النصائح الأخرى التي ستجدها مذكورة في الفصول القادمة داخل رحلة الرجيم حتى تكون بدايتك صحيحة قائمة على أسس قوية مبنية على نصائح من سبقوك أجابت معه الخطوة الأولى راقب نفسك ستكون أول خطوة لك في بداية رحلة الرجيم هي أن تقبل الوحش أقصد هنا الميزان وأحب أن أسميه الوحش لأن لحظة مقابلة الميزان والصعود عليه واحدة من أسخف وأصعب اللحظات على من يعانون من الوزن الزائد لأن بطبيعة الحال نحن نكره أوزاننا الثقيلة وبالتالي نكره ما يكشفها لنا بعد الصعود على الميزان ومعرفة وزنك الذي في الغالب سيكون مكوناً من ثلاثة أرقام إذا كنت من أصحاب الأوزان الثقيلة سيكون عليك أن تحضر كراسة أو تعمل نوت على الموبايل أو اللابتوب تكتب فيها تاريخ اليوم وزنك الحقيقي وأؤكد على كلمة حقيقي دي يعني ما تغشش في جرام وعليك أن تحتفظ بهذا المستند لأنه سيكون صاحبك طوال الرحلة وستستخدمه كل أسبوع كاتبا التاريخ والوزن وعند نهاية كل شهر سيكون عليك حساب مجموع الدهون المفقودة ومع مرور الوقت يجب مقارنة الأسابيع ببعضها والأشهر لمعرفة معدل خسارتك للوزن فنظام مراقبة الذات هو خط الحماية الأول لك للحفاظ على إنجازك والبحث عن حلول عندما يصبح الرجيم المتبع غير مجدن وخسارتك للوزن مش موجودة في الوجود الخطوة الثانية اعرف وزنك المثالي هناك نظامان لقياس الوزن الأول نظام بروكا وهو الأشهر في العالم عن طريق معرفة وزنك وطولك ثم طرح رقم 100 من الطول لتعرف وزنك المثالي مثال لو كان طولك 175 سنتم سيكون وزنك المثالي هو 75 كيلو جرام أما للسيدات فسيكون عليهن خصم 5 كيلو جرامات من ذلك الوزن مثال لو كان طول السيدة 165 كيلو يكون وزنها المثالي 60 كيلو جرام ورغم أن هذا النظام هو الأشهر فإنه قد انتهى في العالم كله منذ عشرات السنوات بعد أن وجدوا أنه غير دقيق ويختلف من شخص إلى آخر وأصبح هناك نظام آخر بديل يسمى نظام BMI نظام BMI Body Mass Index يعتبر هذا المقياس أكثر الطرق المتفق عليه عالمياً ويفضل اتباعه ليكون خريطة لك لتعرف أين أنت من شرائح السمنة وكم تحتاج لكي تصل للشكل المثالي يعتمد النظام على معادلة يتم فيها قسمة وزن الجسم على تربيع طول الجسم بالمتر فنحصل على كتلة الجسم بي ام اي اي وزن الجسم قسمة طول الجسم في طول الجسم يساوي كتلة الجسم بي ام اي مثال سيدة وزنها ستين كيلو وطولها مائة وخمسة وستين سنتيمترا على واحد فاصل خمسة من مئة في واحد فاصل من مئة يساوي اثنان فاصل مثال رجل وزنه ثمانين كيلو وطوله واحد فاصل ثمانين مترا إذن ثمانون على 1.80 في 1.80 يساوي 24.69 من 100. بعد أن تصل إلى نتيجة المعادلة سيكون أمامك جدول يتكون من عدة شرائح وكل شريحة تتراوح بين رقمين يكون أمامها اسم الشريحة التي تحدد لك نوع جسمك الشريحة وزن الجسم أقل من المعدل هذا غير صحي Underweight السيدات أقل من 19 الرجال أقل من 20 الشريحة وزن مثالي Normal weight السيدات من 19 إلى 25 الرجال من 20 إلى 24 الشريحة وزن زائد نوعا ما Overweight في السيدات من 26 إلى 29، أما في الرجال فمن 25 إلى 29. الشريحة وزن زائد وهو أول مرحلة من مراحل السمنة الخفيفة، أوبازيتي. في السيدات من 30 إلى 35، أما في الرجال فمن 30 إلى 35. الشريحة سمنة متوسطة، هاي أوبازيتي. السيدات من خمسة وثلاثين إلى 40 وكذلك في الرجال من خمسة وثلاثين إلى أربعين. الشريحة وزن الجسم زائد جدا خطر. Extreme Obesity في السيدات اعلى من أربعين، وكذلك في الرجال أعلى من أربعين. الخطوة الثالثة ضع هدفاً. بعد أن عرفت وزنك الحالي ووزنك المثالي، ستكون خطوتك التالية أن تجعل لرحلتك كلها هدفاً تتمنى الوصول إليه. ليس المقصود من أن تضع هدفاً لنفسك بأن تضع رقماً معيناً لوزنك تصل له بعد فترة، لأن هذا الهدف مجرد رقم على ورقة. بل الهدف الحقيقي يجب أن يكون البنزين اللي بيحركك عندما تتوقف عزيمتك، رياحاً تسحبك عندما يصيبك الفشل. اجعل هدفك أكبر وأسمى، مش مجرد وزني حركك اختر من أحلامك، فبعضنا يحلموا بأن يكون شكله حلو في اللبس وآخر يأمل أن تختفي أمراضه أو يتمنى أن يصبح صاحب جسم رياضي ويا جمال لو ترفع معنوياتك وتقضي على اكتئابك والأهم أن تزيد ثقتك بنفسك ملحوظة أخيرة، بعد أن تضع هدفك اكتبه واكتب معه وزنك الذي تتمناه على ورقة كبيرة ثم لصقها في سقف غرفتك فوق سريرك حيث تنام فيصبح هدفك أمامك قبل أن تغمض عينيك وأول ما تراه عند بداية يومك لا تجعله جزءا من حياتك بل اجعله حياتك كلها الخطوة الرابعة اعترف على نفسك ابدأ بإحضار ورقة وقلم واجلس على كرسي مريح استرخي وابدأ في العودة إلى الماضي وابحث في عقلك عن أسباب إصابتك بمرض التخن وحدد مين المجرم اللي وصلك لكذا اكتب ما تتناوله في يومك العادي منذ أن تستيقظ وحتى تنام لا تترك شيئا إلا وتكتبه حتى لو كان ملعقة أرز من الحلة أثناء مرورك بالصدفة من أمام المطبخ بعد أن تفعل ذلك اجمع كل المأكولات التي أكلتها في شكل قائمة بالأرقام ثم اصنع لائحة أخرى بأبرز العادات التي تقوم بها وتتسبب في زيادة وزنك ثم استخلص من تلك اللوائح قائمة بالممنوعات أنت من تضعها لنفسك وليس القائمة التي يكتبها الدكتور عشان يوم ما تبوز عم أو تطلع على الميزان تلاقي نفسك زايد ما تقولش هو إيه اللي حصل الخطوة الخامسة اختر نظامك الخاص اختيار نظامك الخاص من أهم وأخطر الخطوات، لأنه العمود الرئيسي لنجاح الرحلة، هو الشراع الذي سيقودك للنهاية، ومن المهم والأساسي أن تضع أنت ما تريد أن تأكله حسب ما تحبه، وليس كما جرت العادة باتباع نظام أي طبيب تغذية، لأن هذا الاختيار يكون في الغالب سبباً من أسباب فشلك بعد ذلك، لأنه دائما ما يحتوي هذا النظام على بعض المكونات أنت لا تحبها وبالتالي سيكون تحملك صعباً واحتمال أنك تضعف بسرعة أكبر ستكون خطوتك التالية هي اختيار نظام أكل خاص بك أنت من تضع تفاصيله بعد أن تستعين بجدول السعرات الحرارية لمساعدتك في اختيار بعض الأنواع التي يمكن أن تكون غافلاً عنها فعلى سبيل المثال إذا كنت من جماعة كارهي البيض المسلوق وهو واحد من أكثر الوجبات شيوعاً في أنظمة الرجيم يمكن أن تستبدل به فول بدون زيت أو شريحة تركي في وجبة الإفطار المهم في النهاية أن تضع في بالك أن كل نوع أكل يمكن الاستعانة به في الرجيم ولكن بطريقة وكمية معينة مثال آخر إذا كنت من محبي المقليات فيمكن استخدام نفس طريقة القلي بوضع البيض وكورنفليكس مطحون بدلا من البقصمات ثم وضعها في الفرن فستعطيك نفس طعم الفراخ المقلية كما يمكن أكل البطاطس بس بدل المحمرة مسلوءة وبهذه الطريقة يمكنك اختيار أي صنف يجب بالك وستجد أن له أكثر من حل ويمكن تناوله بدل ما تخنؤ نفسك وتستغنى عنه ولكن بطريقة جديدة الخطوة السادسة الرياضة هي الحل يجب مع بداية النظام الجديد أن تضع برنامجاً لنوع الرياضة التي ستقوم بها أسبوعياً فأغلب دكاترة الرجيم ينصحون بالمشي نصف ساعة يومياً لكن من الأفضل أن تغير نوع الرياضة التي تمارسها كل أسبوعين أو أكثر حسب قدرتك على التحمل والصبر مثال الأسبوع الأول مشي وما تتحجكش وتقول أجيب مكان ووقت منين عشان ممكن تركن عربيتك او تنزل من مواصلتك قبل شغلك الصبح وتمشي لحد شغلك الأسبوع الثاني مشي زائد عشر دقائق جري الشهر الثاني روح الجيم الشهر الثالث العب أي رياضة متاحة كرة تينس سكواش سباحة وما تقولش ما بعرفش ألعب عشان ممكن تتعلم ليس من المطلوب أن تمارس الرياضة يوميا لأن هذا الأمر صعب خاصة على شخص مشغول يوميا ولكنك تستطيع على الأقل تخصيص ثلاثة أيام تقوم بممارسة الرياضة فيها ويمكن تغيير نوع الرياضة حسب ظروفك فيمكن في اليوم الأول أن تمشي والثاني أن تلعب كرة والثالث تروح الجيم وبكذا يا برينس ما فيش زهق ما فيش ملل ما فيش حجج وتذكر مجددا عزيز القارئ أنت من تضع النظام حياتك وفقاً لظروفك ولا يوجد إنسان على وجه الأرض يمكنه أن يقدم لك حلا غيرك سواء في طريقة أكلك أو حركة جسمك الخطوة السابعة اشرب مياً كتير عايزك تعتبر نفسك بلعت مجار متحركة تصير على وجه الأرض فكلما أكثرت من شرب الماء زادت نسبة تخلصك من الدهون هذا غير فوائد كثيرة على رأسها التقليل من إحساسك بالجوع فملء بطنك بالمياه يقلل من إصابتك بظاهرة هستيريا الجوع التي تصاب بها فجأة ودون سبب فتجربة شرب المياه في الرجيم أثبتت نجاحا كبيرا حتى إن بعض الأطباء اعتبرها رجيماً كاملاً وحدها وسموها رجيم الماء ولن تكون هناك مشكلة إذا شربت سوائل مختلفة المهم إنك تاخد بالك من سعرات كل حاجة بتشربها وإليك أشهر ما ذكر من النصائح الطبية لشرب المياه في الرجيم يجب أن يكون الماء بارداً بما فيه الكفاية ولكن لا يصل إلى درجة السأعين الجامد شرب لتر ونصف لتر يوميا من الماء او ثمانية أكواب يفضل شرب كوبين مياه على الريق فور الاستيقاظ من النوم وزع شربك للمياه على وجبات اليوم يعني كوبين قبل كل وجبة في النهاية اشرب على أد أدرتك المهم تشرب مياه كتير القرار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر انت خسيت ازاي؟ رغم انه اكثر الاسئلة شيوعا على الاطلاق فانه في حقيقة الامر هذا السؤال يفتقد الصيغة الصحيحة فكل من يعاني من مشكلة السمنة لا تواجهه مشكلة في اتخاذ قرار بفقدان الوزن لأن في الغالب كل من لديهم وزن زائد يتخذون هذا القرار كل يوم متمنين أن ينجحوا فيه يوماً أو بمعنى آخر إنه موجودة بسرك على الاستمرارية السؤال الحقيقي الذي يقصده الأغلب اشمعنا المراد انجحت وخصيت فأغلب من لديهم أوزان زائدة يستمرون طوال حياتهم يتخذون قرارا بالخصصان، فينجحون ثم يفشلون ثم يعودون من جديد باتخاذ قرار جديد. لكن عندما تجتاز سالما مرحلة الفشل المتكررة وتنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، يصبح السؤال الطارح لنفسه عملتها الزي. دعني عزيز القارئ أحكي لك قصتي مع قراري الأخير ببدء رجيم. ورغم أنه كما قرأت في الفصول السابقة لم يكن تجربة الأولى أو الثانية إنما ربما التجربة رقم 13 فإن الأمر كان مختلفا هذه المرة لأنه كان نابعا من الفشل